والصام في صف I'm on أو فف dado <tuh> e <tuh> نُيَأْبُذُونَ وَمَا كَانُوا يقفون إنهم مسئولون ما لكم لا تنصرون. ان ذا في عين uh -huh. be The... in ولقد ظن قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا في عقبة المنذرين إلا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح ان قَالَنِي أَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَرُدُّونَ أَن ذَوَنَّ وَعْنُ مُذْبِرِين تَرَى غَايَ لَآئِ يَتِيم فَقَالُوا لَا تَأْتُونَ وقال أذبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما إن هذا لهو البناء المبين قفدين Tänään الن موبئس عَق في م Well that mm -hmm. And sa ma fakanamina mudahdin fantaqahu lhut <سؤال> بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمُ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقَطِيمُ um ما لكم كيف تحكمون؟ أَفَلَا تذكرون أَم لَكُمْ شُلطا He ما <تصفيق> مقام نضلوم واننا لا نع فكفروا به فسوف يظلمون ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إن ارم لهم المرخورون وان نجنا لهم الغالبون فتن وان فبرذابنا يستجلون فإذا نزل في ساحتهم وَتَنَوَّنَ نُوحٌ هَدَيْنِي وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَغْصِرُونَ ذُبَحَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْد